والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم تعضون به والله بما تعملون خبير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 وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحدون الله ورسوله كبتوا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات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 ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون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 فلا تتناجوا بالإثم واللعذوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى والتق الله الذي إليه تحشرون إن من نجوا من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضاع.